Shihdeet al-Hab, mukami, zahra wil maar waf, لنها وفيت لربها الله وفى وعده هذه باب الحوايث هل وقفنا عندك كل محب له طلبها حاجة ما تريد شهدتي لها زهرة والمواد شهديها بمقامي زهرة والمواد ولأنها وفت لربها الله واف واقده هذه بابل حوائل هل وقفنا عند كل محب لغ؟ طلب حاجة ما ترد سر إلهي ونور ماكنو سر إلهي نور ماكنو من وفاها دم لعيو وهل جعلها سيد الكوف باب ما اقصد للإيوا لو باب ما اقصد شهدات الهلا قام الزهرة لانها وافت لربها الله وافى وعده هذي بابي الحواريد هل وقفنا عندي كل محب له طلبه حاجة ما تريد سر الهي نور ماكنه من وفاه دم لي hij jah het hay, seyedilko. ها جماعة تريد يا المحيب بالبقي عنشد ادعي لي اياب زياره اوصل لي اله بعد يا المحيب لازرتك ها ادعي لي اياب زياره اوصل لي واسال الله بفضلها بالعمار يمدك والامان بديارك تثبتي على عهدك يا المحيب لوزرته ها جماعه تريدك ادعي لي يا بزياره اوصل لها بعدك واسال الله بفضلها واسأل الله بفضلها بالعمر يمدك والأمان يبدعك تثبتي على عدك روي عمرك رويع عمرك من هواها وملي عينه من ضواها ما تحرمك ما تحرمك من عطاها وادري قلبي ما نساها روي عمري من هواها وملي عيني من ضواها ما تحرمك من عطاها ادري قلبي ما نساها وادري قلبي ما نساها صحيح. يا المحب اللي زرتها حاجة ما تردك يا المحب اللي حاجة ما تردك ادعي لي يا زيار لها بعدك واسأل الله بفضله بالعمر يمدك والأمانة بديارك يثبتي على عهدك روي عمرك من هواها روي عمرك من هواها وملي عينك من ضيوا ما تحرم من عطاها وادري قلبي ما نساها روحي عمرك من هواها و عينك من ضواها ما تحرم من عطاها وادري قلبك ما نساها وادري قلبك روي عمرك من هواها واملي عينك من ضواء ما تحرم من عطاء وادري قلبك ما صا ودر قلبك ارسا قلبك يوم عشرا بالموت أخبر عن عاشير لا تسأل يا زاير عن عاشير لا تسأل يا زاير عن عاشير انت بقلبك حاضر هي ما ينسي قلبك يوم الفطر هي ما ينسي عشرا بالموت أخبر عن عاشير ما تسأل يا زاير هي عن عاشي في بقلبك حاضر ايه بصاحت عن لحسين اسأل خبروني هي بصاحت عن لحسين اسأل خبروني ما اسال عن اولاد ونور عيوني وش عذري للزارة لو موفي بديني وبنيني لتقول بعاشر خذلوني اي بصحت عن حسين خبروني اي ما اسال عنه ولا عن نور عيوني اي وش عذري للزهره لو وفي بديني اي وبنيني بتقول ابعاء شرخ دلالي اي ما ينسى قلبك يوم الفطر اي ما ينسى شرخ بالموت اخبر een gaarsher, hé een gaarsher, ga te vragen, zeg je haar. Hé een gaarsher, jij bent mijn hart, mijn hart. Hé, wat zeg je? إيه وش عذري للزهرة لو ما وفي بداني إيه وبنيني لا تقول بعشر خذلوني إيه وبنيني لا تقول بعاشر خذلوني وبنيني لا تقول خذلوني ما ينسى طبكي يوم الفطرها ما ينسى عشرن بالموت بر ايه عن عاشر لا تسأل يا زاير ايه عن عاشر انت بقلبك حاضر ايه بصاحت عن الحسين اسال خبروني ما اسال عن أولادي ونور عيوني ايه وش عذري للزهر لو موفي بديني ايه وبنيني لا تقول بقلاشر خذلوني وبنيني لا تقول بعشر خذ لوني وبننيني تقول خذ عظم الله الأجر هذا عظم الله الأجر هذا حسين بلغاب رارميت وكل بنينك يا جريحا راح تفرح بالمنيه ما بقالي ولد واحد من بعد حامل من راح الزيت يا مصونة اليوم كل حر سبية الله الأجر هذا حسين بالغاية وراروية وكل بنينك يا جريحة ik heb een المنيه gemaakt, een bagage, حطفل اول نتو طاح الطفل نعدها و المدمع همي الموت ارحم يا بشر الدنيا ما عليها حمي اه صبط المصطفى طموح و اقضي بكضمي يا بشرنا تدرن علي العمر كله محرمه العمر كله عظم الله الاجر هذا ستين بالغابره رميه وكل بنينك يا جريحه راحت تبحث بالبنيه وما بقالك هو ولد واحد من بعد حامل الحميه راح الزيج يا مصونه اليوم كل حره سبيه وانتو طاح الطفل حيني عدهو المد معهمي الموت ارحم يا بشر من دنيا ما ليها حبي احصبت المصطفى مذفوح وقلاب اكظمي يا بشر نذرا علي العمر كله محرمه وإن طاح الطفل من عدها والمدمع حامي وإن طاح الطفل من حامي ارحم يا بشر الدنيا ما عليها حد صمت المصطفى ذبوه وقلبك قلمي يا بشر الناس علي الامر كله الكل حرمي عظم الله هذا. حسين بالغاة رميه وكل بني يا حزينه راح تبحث في المنية راح تبحث في المنية عظم الله الأجر هذا حسين بالغاة رميه ik heb een kijkje, ik heb ik heb een kijkje, ik heb een kijkje, een ik ik وانت والطاح الطفل في نعجها والمدمع حمي الموت ارحم يا بشر من دنيا ما لحمي اصبت المصطفى مذبوح وقليب اكظمي يا نذر علي العمر كله محرمي يا نذر علي العمر